Bismillahirrahmanirrahim Alif, Lam Mim, Ra Tülk'a ayatul kitab Wal-lazî unzile ilayka min rabbika al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 إن في ذلك لا آيات لقوم يعقون وإن تعجب فعجب قل لهم أ إذا كنا ترابا أ إن لفي قلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وَأُولَٰئِكَ الْأَعْلَىٰ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Bismillahirrahmanirrahim. Ve istedil ona ki ve kadı xalat min kablihi mülməthlât. Ve Rabb بِكَ لَذُمُ غُفْرَتِ لِلنَّاسِ عَلَى ظلمهم وإن رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ من ربه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 علم الغيب والشهادة الكبير المتعل سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له قِبَلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ الله لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغيروا مَا بأنفسهم.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 لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إلَّا كَبَاسِطِ كَفِيَهِ إلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغْ فاه وَمَا هُوَ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَالِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَتَقَدَّحْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَآ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هل تستوي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 أنزل من السماء ما الفسالت أوديتم بقدرها فاحتمل السيل زبد الرabi ومن ما عليه في النار بتي غا متاع زبد مثله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 لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ومثله معه أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ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 Valladin sabır ütiraa, vəjhi Rabbihim, və aqamü salatə, və anfakumınma rızqınahum sırra, və gəlanıta, və yedraun bilhasanet seyte, تدني يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى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 الذين آمنوا وتضم إن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تضم القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب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 Kelte ve illeye metab. Velo an Qur'an seyret behi Jibal ou kuttiget behi Arz ou kullim behi أفَلَمْ يَيْأَسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا يَشَاءُ اللَّهُ لَهَذَا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دَارِهِمْ حتى تا يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَن هو قائم على كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ أم تُنَبِّئُنَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بظاهر مِنَ الْقَوْلِ؟ بَلْ جَئِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق صدق الله العظيم Ağzı Allah'tan, Şeytan'ın Rijim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Məsələn, Cennet, ki, Üğüd alıttıran, tejeri, teptiğin, teptiğin, teptiğin, أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار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 إليه أدعو وإليه مأاب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن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 وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَلْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يُحْكِمُ لَا يُعْقَبُ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ